قال أولو كنا كارين قد افتغينا على الله كذبا إن عدنا فيه من لتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملغ الذين كفروا من قومه لإن اكتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاترون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين الذين كلبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كلبوا شعيبا كأنهم فَتَوَلَّى عَلَيْهِمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَ عَلَى قَوْمٍ كَاذِبِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا إلا أخذنا أهلا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مست وَقَالُوا قَدْ نَسِيَ هَذَا أَنَّ الضَّلَالَةَ وَالسُّرَّاءَ فَأَخَذْنَاهُمْ دَرَكًا وَهُمْ لَا فَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَفَرُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كانوا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بلاة وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يزعون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن متر الله إلا الطوم الخاسرون أولم يهده الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرآن خص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم في البينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب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 قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي من إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من فَالْقَى حَصَاةً فَإِذَا هِيَ ثُمَامٌ مُّنبِتُونَ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ كُلُّ نَغْرٍ قَال الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الْعُمَنُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن فما لا تأمرون قالوا أرجه وأطعوا وأرسل في المدائن حاجرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجراً نحن الظالبين قال نعم وإنكم ليل المطربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا بَدَّنْ فَانْفَتَحَ صَحْرٌ أَعْيُنًا نَاسٍ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا فِي صَحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْقَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ فوضع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلموا هؤلاء وانطلقوا صاغلين وألقي السحرة شاجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وارون قال فرعون آمنا قبل أن آذن لكم إن هذا لمسر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلا فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنْقِرْ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْهِ وتوفنا مسلمين وقال يبلأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل أبنائك قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لَيُنْزِلُهَا مِنْهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُسْتَقِيمِينَ قَالُوا أُرِئْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ تَنكِينًا بِأَنَّ مَجِيءَ سَنَا قَوْلَ عَتَا رَبُّكُمْ أَن يُلْقَدُوا وَكُنْ يَسْتَخِفُّكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيُوبُوا وَكَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ السَّمَاءِ لَعَلَّهُمْ يَلَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَ أَثْمُ الْحَسَنَةِ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَصِيحُوا مُوسَا وَمَنْ مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا قَوْلُهُمْ زُندٌ ۗ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَحْلَمُونَ وَقَالُوا مَن مَّنْ آتَانَا مِنْ آيَةٍ لَّتَسْحَوْنَ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اذْكُرْ لَنَا مَوْعِدًا أَوْضُكَ بِمَا عْدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنِ الرِّجْزِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلِلرُّسُلِ مَعَكَ لَنَكُونَنَّ فلما كتفنا عنهم الرجل إلى أجل هم فاجهوا إذا هم ينخذون فانتقمنا منهم فأضربناهم في اليم بأنهم كذلوا بآياتنا وكانوا عنها وأورثنا القوم الذين كانوا تضعفون مشارق الأرض ومغارب التي بارتنا فيها وتمت كلمة ربك الخسنى على بني إسرائيل بما صبروا وَجَنَّبْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى طُغْيَانٍ يُخْفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَاعَلَ قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متضمن ما هم فيه وباطل ما كانوا يحملون قال ابي رب الله ابغيكم الاله وهو تضلكم على العالمين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 اشْرِقْ فَتَجَمَّمْ مِقْوَاتُ رَبِّي أُضْعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَجْشَبْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِقَوْتِهِ وَكَلَّمَهُ قَالَ رب ألي أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانهم فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله مذكا وقر فلما أفاق طال سبحانك كتبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس بذلاتي وبكلامي فقذ ما آتيتك وكن من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 تأصق عن آياتات الذي لا تك لوون في الأرضب غيل الحص وإ يغم كل آيات لا ي من بنا وإ ي شلوشت لاية تخ تمي. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيلا ره يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافين والذين كذبوا بآياتنا حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخل طوم موسى من بعده من قليهم حبلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فَظَلُّوا وَكَانُوا الرَّائِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلّوا قالوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا وَجَعَ مُوسَى أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجموه إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت من فلا تشمت في الأحداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب ادخل لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الواقمين إن الذين اتخلوا العجلة ينال غضب الديين وجلت في الحياه الدنيا وكذلك نجد المفتريين والذين عملوا السيئات ثم كذبوا من سعيا وآمنوا ان ربك من تحجها لغفور رحيم ولما شكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسرتها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون فاختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتغذقنا بما فعل السفاء منا إن هي إلا فتنتك تبل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين فاكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء وزعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمين الذي يجدونه مكتوبا عندهم في لوتي والانجير ياملهم بالمحروف ياملهم بالمقروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويرضى عنهم اصره والاولى التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا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 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فقط اصطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما الحجر. عصاك الحجر فانبكتت منه اثنتا عشوة عينا قد علم كله ناس مشربهم وظللنا عليهم الرمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا بات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإن قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حصة وادخلوا الباب وَجُوهُلْ بَابَ سُجَدًا نَخْفِ اللَّكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ لَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَقَالُوا عن الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ تَأْثِيمًا إِذْ تَأْتُونَ فِي الْحِيتَانِ يَوْمَ سَبْتٍ مُحَرَّمًا إِذْ تَسْتَحِى الْحِيتَانُ يَوْمَ يَرَوْنَ بِمَا كَانُوا يَسْقُطُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَمٌ مِنْهُمْ لِمَتَـى تَأْتُونَ صَوْمًا لَا يُؤْلِفُكُمْ أَوْ مُعَنِّبُهُمْ عَلَا بِجَدِيدٍ قَالُوا مَغْرَمَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَلْجَأْنَا إِلَيْهِ الَّذِينَ يَلهَوْنَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذْنَا الَّذِينَ وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ, ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا فلما عتوا عما عن نو عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يتومون سوء العذاب وإن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم فقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فَخَلَّصَ مِنْ دَحْيِهِمْ خَلْفٌ وَيُتْلَى الْكِتَابَ يَفُولُونَ عَرَبًا هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَذَابٌ مِّنَ الدُّهْرِ يَرْجُدُ أَلَمْ يُخَلَّ عَلَيْهِم مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تحقلون والذين يمشفون بالكتاب وأقاموا الصلاة إلا لا نبيع أجر المصلحين وَإِل ييتَفَنَ جَبَنَ فَمْفَ كَ النَّهَُُّةُم وَوُ أَن النَّو وَافِعُ بهم وَُّ أَن النَّ وَافِعُ بم قُلمَا آتَنَا قُ بِفُوت عَلَّكُمْ تَسْقُطُونَ وَإِلَى أَقْلَبُكُمْ مِنْ فَنِي آدَمَ مِنْهُ يُدْرِي لِيَتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنِّي فَكُم أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْتَ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن كنا عن هذا غرفين أو تقولوا إنما أشرك باؤنا من قبل وكنا ذلية من بعدهم أفترقنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانتلق منها فأسبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفحناه بها ولكنه أخلذ إلى الأرض واتبع هواه فمثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلأس أو تسرخه يلأس ذلك مثل القوم الذين كلهوا بآياتنا فأخص القصص لعلهم يتفكرون ثالث مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذوأنا لجهنم كثيرا من الزمن وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَأَنَّهُمْ أُنْعِامٌ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هم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 والذين كلبوا بآياتنا سنستجرجهم من حيث لا يحلمون وأملي لهم إن كيه متين أولم يتفجروا ما بصاحبهم من جنة إنه وإلا أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَنَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَطَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ طَلِقُ تَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيْ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ وَيَدْعُونَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُوسَى قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا إِلَّا هُوَ وَقَطِّعْهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتِ السَّمَاوَاتُ لا تأتيكم إلا برته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون لو كنت أعلم الغيب لستكترت من الخير وما مستني الشوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقت من نفس واحدة واجعل منها زوج إِلَيْهَا بَرَمَّ مَا تَوَشَّى حَمَلَتْ حَمْلًا غَثِيفًا ثَمَـرًا اسْدِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْهُ قَالَتْ وَاللَّهِ رَبِّهِ مَا لِي إِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ وكاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نفرا ولا أنكم صالتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صالقين ألهم أرجل يمشون بها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْصِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْلُّ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آلَانٌ يَزْمَعُونَ بِهَا قُلِدُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ إِنَّ وَالِيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْ وَتَرَوْهُمْ يَنُونُ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنزُونَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَسْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ الذين اتقوا إذا مسهم طائب من الشيطان تذكروا فإذا هم مبطرون وإخوانهم يمتونهم في الغي ثم لا يقفرون وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لو لجتبيتها قُل إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا له أُنْزِلَ لَكُمْ فَاسْتَمِعُوا وَنْقُنْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَالِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَتَّكْبِعُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَتِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْتُجُونَ بسم الله الرحمن الرحيم تسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إلا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 يَوْمَ دَوَجَاتٍ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَوْعِدَةٌ وَجْهُ كَرِيمٍ كَمَا أَخْرَجَكَ وَبُثَّكَ مِنْ ذِي كِبْرٍ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يجادلونك في الحفق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشركة تكون لكم وتوتون أن غير لات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كرر المدعمون لَسَتَغْنِيتمُ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَن نُّمِدَّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنذِرِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِن يُوَسْوِسُوا لَكُمْ هَمَزَاتٍ فَإِذًا لَّازِمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ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 سألقي في قلوب الذين كفروا الرصب فاضرقوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاكوا الله ورسوله ومن يشاكك الله شديد العقاب لا لكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا جحفا فلا قُل لَّهُمْ يَوْمَئِذٍ تُصْفَرُ وَجُوهُهُمْ ۚ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِلَّا مَتَحَرِّفًا لّفِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّذًا إِلَىٰ فِئَةٍ إِلَّا مَتَحَرِّفًا لّفِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّذًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَكَأَنَّهُمْ أَضْغَابٌ مِّنَ اللَّيْلِ وَمَأْوَاهُ جهنم وبئت المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله وما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سمير عليم ذلك وأنا إن الله أمود كيد الكافرين إن تستفتعوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا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 إن شر الدواب عند الله يختم البكم الذين لا يحقنون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا لما يحييكم واعلموا أن الله يقول بين المرء وظلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فجة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خال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 فَرِهِي وَرَقْصُوا مِنْ الطَّيْرِ لَعَلَّكُمْ تَشْفُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ أولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن كتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفل عنكم سيئاتكم ويغفل لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون وينفر الله والله خير الماكرين وإذا تُتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا مثل هذا لو نشاء قلنا مثل هذا إن هذا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 وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المستقون ولكن أكثرهم لا يحلمون وما فلوضوا العذاب بما كنتم تجفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونا ثم تكون عليهم حسرة ثم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 قل للذين كفروا إن ينتهوا مَا لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين فقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله رَئِيسُ تَوَّفَى إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَحْمِلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ إِنْ أَمِنَ الْمَوْلَى وَأَمِنَ النَصِيرُ قَدْ خَذَلَ